اِلٰهُهُ وَيُحْيِي وَيُمِيت رَبُّكُمْ وَرَبُّ اَبَائِكُمُ الْاَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبراء إنا منتقون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربهم أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر وهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ على عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا 119. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 110. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يبني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزكوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 يَلْبَسُونَ مِنْ سُلْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِرِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ النَّعِيرِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوُّقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ هُظَلَمَ مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَأُتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ